والَّْلِ وَماَا وَسَقَ وَالقَامَارِ إذ التَّسَق لا تَركَبُ تَبَاقًَا عَ تبَاقَ فَمَالَهُُم لا يؤمنِنون وَإِذاَا قُرِئ عَلَيْهِمُ القُرآنُ ل يَسجدُون.